سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظا نزاعة للشواه تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعاه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذالك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم بشهاداتهم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 أيتطمع كل أمر إم منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا يُسِيمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرۡهُمۡ يَخُوضُوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله